in Allah يدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنعامث ولهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت من قريتك التي فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهم مما غَيْرِ فيها أنهار من ماء غير آسى فيها أنهم إن غير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 أستغفر لذبك وأستغفر لذبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلدكم ومسواكم.